ما صباح الخير ولا وش اقول ايش اللحظات العذرات شر يربط لساني كني ابدان بماغلول وانا الصدق قلبي حيثني مسؤول أنت العشير علي في عيني مقره أبيخ ذر لقال من غاب مشغول لا يسترى الغائب على شعان حرا وتضيق في عين حدود المجره يا صاحبي لك صاحب يا سرج خيون هذا مجالا الحب كرام وفرا ما حط غيرك بين الاضلاع ظه ها وكوف المعالي قصره كل ما كل ما تابع الظروف العصيه مستمر الحقني صفى النبع الارض وطول əhemmana se da Hա köə